يقول هذا السائل كيف نرد على من يستدل بخلود أصحاب الكبائر في النار بقوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها, خالدا فيها ولهم عذاب مهين المعصية هنا إما أن تكون معصية الكفر بالله عز وجل والكفر بالله معصية الكافر حكمه واضح الذي عصيانه لله كفر بالله سبحانه وتعالى حكمه واضح الا وهو الخلود إن مات على كفره بالله الخلود في النار أبد الآباد كما قال الله تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يسترخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم أو نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير وأما إن كان المراد بالمعصية في الآية ما دون الكفر فالقول فيها كالقول في نصوص الوعيد الأخرى مثل قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ونحوها من الآيات نعم أحسن الله ليكم يقول ما صحة من يقول إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم هذا كلام من لم يعرف طريقة السلف من لم يعرف طريقة السلف وأخذ يعظم الطريقة التي يعرفها وهي طريقة الخلف فجهل أولا مذهب السلف وطريقتهم وعظم ثانيا طريقة الخلف ومذهبهم فقال هذه المقالة في مقالة سيئة لا يدرك قائلها مكانة السلف رضي الله عنهم أرضاهم وقائل هذه المقالة يظن أن السلف مع نصوص الكتاب والسنة بمنزلة الأميين الذين يقرؤون الكتاب ولا يفهمون معانيه ولا يعرفون دلالاته وأنهم كانوا فقط يقرؤون الآيات ولا يخوضون في المعاني ولا يتدبرون الدلالات ولهذا يقول طريقتهم اسلم طريقتهم أسلم فيها سلامة أن الإنسان يقرأ الآيات ويقرأ الأحاديث لكن لا يفهم منها شيئا فهذا يقولون هي طريقة السلف وهي التي فيها السلامة لكن طريقة الخلف طريقة الخلف الذين خاضوا في التأويل الذي هو في الحقيقة تحريف للآيات والأحاديث الماثوره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوا هذه الطريقة بأنها أعلم وأحكم يعني فيها العلم وفيها الحكمة أعلم من طريقة السلف والسلف يأتي في مقدمتهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم ومن هذا الذي من الخلف طريقة أعلم من طريقة أبي بكر ومن طريقة عمر ومن طريقة عثمان ومن طريقة علي ومن الذي طريقة أحكم من طريقة بكر وعمر وعثمان وعلي وقد مر معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده فطريقة السلف هي الأسلم والأعلم والأحكم وطريقة الخلف إذا كانت مجانبة لطريقة السلف فهي طريقة الأسلم الأظلم والأبعد عن الحق والهدى وهؤلاء في قولهم عن السلف إن طريقتهم أسلم بنوه على ما اشرت إليه سابقا وظنهم أنهم أن السلف كانوا فقط يقراون ولا يفهمون فوقعوا في عدة محادير تجاه السلف الأول أنهم جهلوا السلف الأول أنهم جهلوا السلف رموهم بالجهل وأي رمي بالجهل أعظم من أن يقال ان السلف ما كانوا يفهمون المعاني وأن الخلف أعلم منهم بالمعاني والمحذور الثاني أنهم جهلوا مذهب السلف جهلوا مذهب السلف جهلوا الطريقة التي كان عليها السلف رحمهم الله فلم يكن فلم يكونوا على علم بتلك الطريقة ولا على دراية بها والأمر الثالث أنهم كذبوا على السلف كذبوا على السلف وخلاصة القول أن مذهب السلف رضي الله عنهم رحمهم أسلم وأعلم وأحكم نعم أحسن الله ليكم يقول كيف الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم إن كل بدعة ضلالة وقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنها بدعة حسنة وهل هناك بدعة سيئة أو بدعة حسنة قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعمة البدعه هذه لم يقل ذلك في أمر محدث في دين الله لا أصل له ولا أساس من دين الله تبارك وتعالى وإنما قال ذلك في أمر أصله واضح وأساسه بين من هدي النبي عليه الصلاة والسلام لما جمع الناس في صلاة التراويح على إمام واحد قال نعمة البدعة هذا. وفي زمن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم صلى الله عليه وسلم جماعة صلاة التراويح وصف خلفه عليه الصلاة والسلام وثم توقف خشية أن يفرض عليها علل ذلك بقوله خشية أن يفرض عليكم ولما جاء زمن عمر هذه الخشية انتفت فجمعهم على إمام واحد مثل ما كانوا مجتمعين خلف النبي عليه الصلاة والسلام فاذا قول عمر نعمه البدعه هذه اراد بالبدعه هنا ليس الشرعيه لانه ليس هذا احداث في الدين ما ليس احداث في الدين ما ليس منه وانما هذا أمر من دين الله ودليله بين من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاراد عمر رضي الله عنه بالبدعه اي اللغويه يعني أنه أمر بديع وحسن وطيب وفعل جميل وليس مراده بذلك وحاشاه أنه بدعة في دين الله لا أصل لها ولا أساس وأخذ يثني على ذلك ويمدح ذلك فمن يظن بعمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا الظن فقد أساء به الظن من يظن بعمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أحدث شيئا في الدين لا أصل له ثم يمدح ذلك بقوله نعمة البدعة هذه أساء الظن في عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فمراده بقوله نعمة البدعة هذه يعني أنه أمر بديع وأمر حسن أما من حيث الشرع فهو عمل مشروع ثابت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأما تقسيم البدع إلى حسنة وسيئة بدعة حسنة وبدعة سيئة فهذا مصادم لقول النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة نعم أحسن الله ليكم ما الفرق بين المخلوقات والآيات وهل كل مخلوق آية أم كل آية مخلوقة الآيات آيات الله سبحانه وتعالى على نوعين آيات متلوة وهي كلامه سبحانه وتعالى وكلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق وكلامه سبحانه وتعالى غير مخلوق والنوع الثاني من الآيات الآيات المخلوقة من جبال وأشجار وسماء وأرض هذه كلها آيات آيات أي براهين ودلالات على عظمة خالقها وكمال مبدعها فهذه مخلوقة أما آيات الله التي كلامه سبحانه وتعالى فكلامه جل وعلا غير مخلوق نعم حسن الله ليكم يسأل عن الآثار الحسية التي أشرتم إليها الآثار الحسية كأن يتتبع الإنسان الأماكن التي مر بها عليه الصلاة والسلام أو جلس بها أو نحو ذلك ولما بلغ عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن أناسا يذهبون إلى الشجرة التي بايع تحتها عليه الصلاة والسلام الصحابة بيعة الرضوان ويصلون عندها لما بلغه أن ناسا يفعلون ذلك ذهب أو أرسل إلى من قطع هذه الشجرة فكانوا رضي الله عنهم وأرضاهم ينهون عن ذلك ولهذا جاء إنما أهلك من كان قبلكم إنما أهلك من كان قبلكم تتبعهم لآثار أنبيائهم أو نحو نحو هذا المعنى إنما هلك من كان قبلكم بتتبعهم آثار أنبياء أو كلاما قريبا من هذا المعنى الشاهد أن اتباع الآثار الآثار الحسية مما كان ينهى عنه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما فيه من ذرائع تفضي بالإنسان ولا سيما ضعيف الإيمان وقليل الفهم والبصيرة بدين الله تبارك وتعالى إلى أنواع من التعلقات الباطلة التي ما أنزل الله بها من سلطان من تمسح وتبرك ومكث وغير ذلك من الأعمال نعم أحسن الله ليكم يقول طلب مني والدي أن أدعو له وخصص ذلك بالروضة وأصر علي في ذلك فهل ألبي طلبه قال عليه الصلاة والسلام بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة والروضة خصت بهذه الفضيلة وهي مكان للصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن وجميع الأعمال التي تفعل في المسجد تفعل في الروضة فطلبه منك هو طلب منك أن تدعو له في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وفي هذه البقعة تحديدا من مسجده وأرجو أنه لا حرج لا حرج في دعائك لوالدك في هذا المكان وفي غيره من الأمكنة تكثر من الدعاء لوالديك نعم الله يقول هل من سمات أهل السنة والجماعة أن يقول الإنسان أنا حنفي أو شافعي أو مالكي الذي يذم التعصب التعصب للمذاهب وأن يبلغ الإنسان الدليل واضح البين فيعرض عنه ولا يقبل عليه وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان ويقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم دليلنا عليه ويقول الإمام مالك رحمه الله تعالى كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول الإمام أحمد رحمه الله عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته ثم يذهبون إلى رأي فلان وفلان فالشاهد أن الأئمة الأربعة وغيرهم من وغيرهم من أئمة الدين كلهم يؤكدون على الاتباع والاستمساك بهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وعدم التعصب للأشخاص مهما كانت مكانتهم ومهما علت منزلتهم نعم. أحسن الله ليكم يقول ما ضابط البدعة أو تعريفها؟ يتضح جواب هذا السؤال من حديث النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد فالبدعة هي العمل الذي يقصد به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى مما ليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام وأمره أي دينه وشرعه المأثور عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه نعم أحسن الله ليكم يقول هل الصلاة في المساجد التالية مسجد عثمان وبلال رضي الله تعالى عنهم مشروعة وهل, هل وهل كانت في وقت النبي صلى الله عليه وسلم لا نعلم في المدينة مساجد يشرع قصدها ل الصلاة فيها إلا مسجدين هذا المسجد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وقد صح عنه في الحديث أنه قال صلاه في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام والمسجد الثاني مسجد قباء وقد كان عليه الصلاة والسلام يأتيه راكبا وماشيا كل سبت وصح عنه أنه قال صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من تطهر في بيته وأتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كأجري عمره وما سوى هذين المسجدين لا نعلم دليلا على مشروعية قصده بزيارة نعم أحسن الله إليكم يقول نرجو من فضيلتكم توجيه نصيحة للذين يشربون الدخان حيث انهم يؤذون المصلين الذين يشربون الدخان هم في الحقيقه مبتلون بافه خطيره جدا ومضره بهم انواعا من الاضرار في الصحة وفي المال وفي الديانه فالدخان كله مفاسد ولا خير فيه وكله مضار ولا نفع فيه وشربه نوع من الابتلاء والفتنه والعياذ بالله وإلا لا فائدة فيه اطلاقا ولا منفعه أما مضاره فلا حد لها ولا عد أما مضرتها الدينية على صاحبه لما فيه من معصية لله لأن شرب الدخان معصية ودلت نصوص كثيرة جدا على تحريم الدخان دلت نصوص كثيرة جدا في الكتاب والسنة دلت بعمومها على تحريم الدخان ولهذا أجمع أهل العلم والبصيرة بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام على تحريمه وأنه من المحرمات لا يجوز سربه ولا بيعه ولا الاتجار به وألف العلماء رحمهم الله في ذلك كتب جمعوا فيها الدلائل من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم مما يستفاد من تحريم التدخين كقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم وقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وقوله تعالى ليحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وفي السنة أحاديث كثيرة جدا يستفاد منها ومن عمومها تحريم التدخين فهو مضر بصاحبه من ناحية الدين لما فيه من المعصية لله سبحانه وتعالى ومضر بالمال لأن أموالا طائلة يصرفها المدخن وتذهب في الغالب لشركات اليهود لأن أغلب الشركات المصنعة للدخان تتبع ملاك يهود ويكون المدخن بصرفه لهذه الأموال يدعم اليهود بماله ويهلك صحته بدخانهم الذي صنعوه له فحصل إساء من جهتين من جهة دعم اليهود بهذا المال. ومن جهة هلاك نفسه بما صنعه له اليهود، فهم يهلكونه بهذا هذه الآفة، ويربحون أو يأخذون منه على ذلك أموال طائلة. أحد المدخنين حاسب نفسه من الناحية المالية، حاسب نفسه من الناحية المالية كم صرف من النقود في التدخين؟ وأخذ يحسب تقريبا أنه بدأ الدخان منذ كان عمره كذا وفي اليوم كان يشرب كذا وسعرها كانت العلبة بكذا ثم في أخذ يعمل عملية حسابية تقريبا فوجد أنه صرف بالريال أكثر من سبعين ألف أكثر من سبعين ألف وهذه لما تتفرق في الأيام لا يحس بحجمها لكن إذا حسبها في امتداد عمره الزمني يجد أنها آلاف سبعين ألف تبني مسجد تبني دار أيتام يكفل بها أسر أو يكفل بها يتيم يجدها في مجالات عظيمة يقدمها في أعمال يلقى, يلقى الله سبحانه وتعالى بها ويسره أن يلقى الله بها هذه الأموال الكثيرة التي يصرفها المدخن في في الدخان ماذا يكون موقفه عندما يسال عن ماله لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربع وذكر منها عماله من اين اكتسب وفيما انفق وفيما انفق ايسره ان يلقى الله سبحانه وتعالى وقد انفق الالاف المؤلفه في هذا الدخان، قد قال عليه الصلاة والسلام إن هذه النار عدو لكم، يعمد لهذا العدو ويضعه جمرة بين عينيه، ثم يسحب ما في هذه الجمرة من من دخان ومواد قدرة مواد قدرة، ويسحبها إلى جوفه. برائحتها الكريهة يعني هذا ابتلاء حقيقة وإلا إطلاقا لا فائدة فيه أما المضار الصحية فهذا يتحدث عنه الخبراء والمتتبعون بأرقام مهيلة من حيث عدد الأموات في العالم بسبب الدخان وكذلك أنواع الأمراض التي يسببها تعاطي الدخان فهو لا, لا فائدة فيه اطلاقا وكله مضرة والمدخن لو اراد ان ينظر في فوائد للدخان لا يجد وانما يغالط نفسه ولهذا يذكرون من الطرائف ان احدهم اخذ يعظ مدخنا يعظ مدخنا و. يبين له يعني خطر تعاطي التدخين في فيقول أنه قال له أراد أن يغلق على المدخن الباب قال له أريد أن أسألك الدخان طيب وإلا خبيث يعني توقع أنه يقول خبيث ليس طيب ويريد أن يورد له الآية يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وينتهي بالمسألة يحسمها من بدايتها. فقال له المدخن لا طيب الدخان. فأغلق عليه الطريقة والفكرة الفكره التي كان والاحتجاج الذي كان يريد أن يوصله له. قال له الدخان طيب. هو كان يتوقع أنه سيقول له لا خبيث. فيقول كيف تتعاطى والله يقول يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فقال له الدخان طيب فمباشرة قال له الدخان طيب أسألك بالله ابنك الذي عمره خمس سنوات تعطيه الدخان يشرب يشربه ولا لا تعطيه قال لا أعطيه قال لماذا قال لأنه خبيث فهو يغالط نفسه يعني هو مجرد يعني يغالط نفسه وإلا هو يدرك عن يدرك خطر ذلك وهو نوع من الابتلاء كثير من المدخنين يقول لأخوانهم محبيه وأهل الفضل الذين يحبهم ويجالسهم يقول ادعو الله لي هو نفسه كره هذه الآفة لكنه ابتلي بها بهذه المناسبة الطيبة ندعو لمن كان مبتلا بهذه الآفة أن يخلصه الله منها وأن يعافي من كان مبتلا به التدخين وأن يوفقنا أجمعين للطيبات من الأعمال والأقوال والأفعال وأن يجنبنا جميعا الخبيث من الطيب والقول والفعل وأن يصلح لنا شأننا كله اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زياده لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم ات نفوسنا تقواها زكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اعنا ولا تعن علينا